لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حدا الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا أباهم أو أدنى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 119. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم 111. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم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 117. وقلبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب